وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ فِيمَا لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِمَهُ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ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 يُعذِبُ مَن يَشاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشاءُ وَإِلَيْهِ تُقُلَبُونَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا لَكُم مِنْ عَدُوٍّ إلَّا مِن وَلِيٍّ وَلَا نُصِيِّ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 فوهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أَجْرَهُ في الدنيا وَإِنَّهُ في الْآخِرَةِ لمن الصالحين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 رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم برعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا مِنَ كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء